بسم الله الرحمن الرحيم أ ت ى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون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 إ ن ه لا إ ل ه إ ل ا أ ن ا فاتقون خلق السماوات و ا ل أ ر ض بالحق تعالى عما يشركون خلق ا ل إ ن س ا ن من ن ط ف ة ف إ ذ ا هو خصيم مبين و ا ل أ ن ع ا م خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومن ه اتى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 وتحمل اثقالكم إ ل ى بلد لم تكونوا بالغيه إ ل ا ب ش ك ا ل أ ن ف س إ ن ربكم لرؤوف رحيم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 ولو شاء لهداكم أجمعين، هو الذي أنزل منسق. س م ا ء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون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 م و س خ ر لكم ا ل ل ل ي و ن ه ا ر و ا ل ش م س و ا ل ق م ر و ا ل ن ج و م م س خ ر ا ت ب أ م ر ه ان في ذلك لايات لقوم يعتلون وما ذرا لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك ل آ ي ه لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتاكل و ا منه لحما طريا فتخرجوا منه حليه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا وسبل ا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون ないこと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 الهكم اله واحد فالذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ه قلوبهم منكره وهم مستكبرون لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إ ن ه لا يحب المستكبرين واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين ليحملوا أ ومن ز ا ر ه ك اوزار ل ة ي م وَمِنْ أ الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون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 ثم يوم القيامه يخزيهم ويقول اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أ و ت و ا العلم إ ن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم ا ل م ل ا ئ ك ة ظالمين フェーンスフェーンスフェ ل ンス ا ェーンスフェ ا ンスフェーンスフェーンスフェ ا ンスフェーンスフェーンスフェーン م フェーンスフー فادخلوا أ ب و ا ب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين أ ح س ن و ا في هذه الدنيا ح س ن ة ولداه ا ل آ خ ر ة خير ولنعم دار المتكين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر لهم فيها ما يشاء و ن كذلك يجزي ا ل ل ه ا ل م ت ق ي ن ا ل ذ ي ا ت ل ا م ي ه فهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون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 و <تحزئون> قال الذين أ ش ر ك و ا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا ا ب ا ل ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعلى الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاء المبين ولقد بعثنا في كل أ م ة رسولا أ ن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله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 الناصرين و أ ق س م و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ترى الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أ ن ه م كانوا كاذبين إ, أ ن م ا قولنا لشيء إ ذ ا اردناه أ ن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوء انهم في الدنيا ح س ن ة ولاجر ا ل آ خ ر ة أ ك ب ر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما ارسلنا من قبرك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا إ ل ي ك الذكر لتبين للناس ما نزل إ ل ي ه م ولعلهم يتفكرون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 أ و ل م يروا إ ل ى ما خلق الله من شيء ي ت ف ي أ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون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 يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إ ل ه ي ن اثنين إ ن م ا هو إ ل ه واحد فاياي فارهبون وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا افغير الله تتقون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 كُنْ بسم ر ب ي ش ر ك الله الرحمن و ا ا ت ي الرحيم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 يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون أ م يدسه في التراب أ ل ا ساء ما يحكم و ن للذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ه مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم ولو ياخذ ؤ الله النبي بما ظ ل ه ترك عليها من دابه ولكن يؤخرهم إ ل ى أ ج ل مسمى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 ق ب ل اسم الله م ا ل غ ن م ا ل ي ز م ا ل م ولهم ع ذ ا ب أ ل ي م وما انزلنا عليك الكتاب إ ل ا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك ل آ ي ة ت لقوم يسمعون وان لكم في الانعام لعبره نزكيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل و ا ل أ ع ن ا ب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إ ن في ذلك ل آ ي ة لقوم ي ع ت ل و ن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 والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إ ل ى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزق على م ا أيمانهم ملكت فهم فيه س و ا ع ه النابلسي ج ح ل ع ل و م ا ل ل ه ا س ل ل ا م ي من أ ن ف س ك م أ ز و ا ج ج و ع ل ل ك م من أ ز و ا ج ك محمد بنين و ة و ر ز ق ك م م ن ا ل ط ي ب ا ت أ ف ب ا ل ب ا ط ل يؤمنون و ب ن ع م ة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم ر ز ق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 إ ن الله يعلم و أ ن ت م لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه من نار حسنا فهو ينفق فهو موسوعه ن ر ا ر النابلسي ه ي س ت و للعلوم ه أ ك ث ر الاسلاميه ي وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يات بخير هل هو س م ن يأمر ب الله ع د و المستقيم ولله غيب الجزء س الثاني ت و ا أ ر ض و أمر الساعه الا كلمح البصر أ و ه و أ ق ر ب إ ن الله على كل شيء قدير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 أ ل م يروا إ ل ى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إ ل ا الله إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقومين والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم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 والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل تخيكم الحر وسرابيل تخيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ف إ ن تولوا ف إ ن م ا عليك البلاء المبين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 واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون والقوا الى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون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 ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابه بيانا لكل شيء وهدى و ر ح م ة وبشرى للمسلمين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 واوفوا بعهد الله إ ذ ا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثمت ت خ ذ و ن ايمانكم دخلا بينكم أ ن تكون أ م ة هي أ ر ب ى من أ م ة إ ن م ا يبلوكم الله به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 من عمل صالحا من ذكر أ و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه ط ي ب ة ولنجزينهم أ ج ر ه م بأحسن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 ولقد نعلم أ ن ه م يقولون إ ن م ا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إ ل ي ه أ ع ج م ي وهذا لسان عربي مبين ان الذين لا يؤمنون ب آ ي ا ت الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم إنما يفهم ترى الكذب الذين لا يؤمنون ب آ ي ا ت الله واولئك هم الكاذبون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 ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك ب أ ن ه مستحب ا ل ح ي ا ة ا ل د ي ا الدنيا على ا ل آ خ ر ة و أ ن الله لا يهدي القوم الكافرين أ و ل ئ ك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم و أ ب ص ا ر ه م و أ و ل ئ ك هم الغافلون لا جرم انهم في ا ل آ خ ر ه هم الخاسرون ثم إن رب ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من ربك لغفور رحيم تأثير بعدها يوم في كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب قرية الله مثلا قرية كانت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 فكفرت ب أ ن ع م الله ف أ ذ ا ق ه ا الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا ذ ب و ف أ خ ذ ه م العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكر لفضيله ا ل ل ه إن ك ن ت م إ ي ا ه ت ع ب د و ن انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وماءهل لغير الله به فمن قُرَّ غَيْرَ َ ب ا س َ الله عَادٍ فَإِنَّ ََّ ل َ ف ُ و ر ٌ ر َ ح ِ ي م ٌ ولا تقولوا لما تصف أ ل س ن ت ك م الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين ترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أ ل ي م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 ثم إ ن ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك و أ ص ل ح و ا ثم تابوا من بعد ذلك و أ ص ل ح و ا إ ن ربك من بعدها لغفور رحيم إن ا ب ر ا ه ي م كان امه قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا ل أ ن ع م اجتباه وهداه إ ل ى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا ح س ن ة و إ ن ه في ا ل آ خ ر ة لمن الصالحين ثم أ و ح ي ن ا إ ل ي ك أ ن اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين إ ن م ا جعل السبت على الذين تلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون اُدْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبَّكَ بك ا ل ح ك م ة و ا ل م ع ة الله ح س ن ة و ج ا د م ب الحسنى ت ي هي أ إن ربك بمن هو أعلم بمن ضل عن ضل سبيله ا م ه ت د ن وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الذين الله مع الذين ا ت ق و ا الذين هم محسنون